هذا هو الدرس الرابع والستون من سلسلة دروس شرح الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى وقد وصلنا بحمد الله سبحانه وتعالى إلى كتاب الطب وفيه قال المصنف رحمه الله تعالى يجوز التداوي والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر ويحرم بالمحرمات ويكره الاكتواء ولا بأس بالحجامة وبالرقية بما يجوز من العين وغيرها كتاب الطب الطب في اللغة بالحرف المثلث بمعنى يجوز أن يقال الطب أو الطب أو الطب لكن المشهور فيها هو بكسر الطع ومعناه عند أهل اللغة معالجة البدني والنفس معالجة البدني والنفس وقد وردت له معان كثيرة أخرى في اللغة لمن استقصها بعض أهل العلم من ذلك السحر فيطلق الطب على السحر ويقال فلان مطبوب أي مسحور وذلك كما يكن العرب بالسليم عن النديخ وذلك تفاؤلا بسلامته ويكنون بالمفازة عن الأرض القفر المهلك تفاؤلا بفوز من يقطعها وهكذا دولك فسموا السحر طبا تفاؤلا أيضا ويطلق الطب كذلك على يطلق الطب كذلك على الحذق والمهارة يطلق الطب على الحذق والمهارة ولو كان في غير معالجة المريض ولو كان في غير معالجة المريض فكل ما فيه حذق فإنه يسمى طبا وكل حاذق لبيب فإنه يسمى طبيبا وهذا كقول الشاعر فإن تسألوني بأدواء النساء فإنني خبير بهن طبيب فإني خبير بأدواء النساء طبيب إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له من ودهن نصيب فطبيب بمعنى حاذق وماهر بهذه الأمور ويطلق الطب على نفس الداء ونفس الدواء يطلق الطب على نفس الداء ونفس الدواء المستعمل للعلاج ويطلق الطب أيضا على مطلق الإصلاح فكل ما فيه إصلاح يسمى طبا وهذا على حد قول الشاعر إذا تغير من تميم أمرها كنت الطبيب لها بأمر ثاقب، أي كنت مصلح أمري تميم بما؟ بأمر وفكر ثاقب إلى آخر المعاني التي وردت لمعنى الطب ولا شك أن المقصود عندنا في هذا الكتاب الفقهي إنما هو دراسة الطب بمعنى ماذا؟ بمعنى العلاج, العلاج قال مصنف رحمه الله تبارك وتعالى يجوز التداوي والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر فأما جواز التداوي فدل عليه عدد من الأحاديث منها ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى قال أنجاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله سبحانه وتعالى لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء بارئ بإذن الله سبحانه وتعالى وأيضاً عند الإمام البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء وأيضاً سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرف بعض الأعراب قالوا له ألا نتداوألا نتداوأ فقال عباد الله تداووا وهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمسك به من أوجب التداوي وسيأتي الكلام على هذه المسألة عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داءا إلا وضع له شفاءا إلا داءا واحدا فقيل يا رسول الله وما هو قال هو الهرم قال الهرم وفي بعض الروايات أنه السام أي الموت وأيضا سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتذاوى به وتقات نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا هل ترد من قدر الله شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من قدر الله أي هذه التقات وهذه الرقى وهذا الدواء كله من قدر الله سبحانه وتعالى ففي هذه الأحاديث كلها مشروعية التداوي الذي أقل أحواله الإباحة إما إباحة وإما استحباب وإما وجوب كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى وأن تعاطي الأسباب التي من ضمنها التداوي لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى بشكل من الأشكال تعاطي الأسباب لا ينافي التوكل بل ينبغي أن يعتقد الشخص الذي يتعاطى هذه الأسباب ويتداوى أن الشفاء من عند الله سبحانه وتعالى وأن هذه الأسباب لا تعد أن تكون سببا وضعه الله سبحانه وتعالى وأجرى سبحانه وتعالى العادة بأنه إذا استعمل وجد الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى وإلى هذا الإشارة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أصيب دواء الداء برئة بإذن الله، بالرء بإذن الله أي أن الشفاء إنما يكون بإذن الله سبحانه وتعالى ولا يكون بفعل ذلك الدواء نفسه. فالتداوي مثله مثل جميع الأسباب التي يتعاطاها الإنسان، فكما أنك تدفع الجوع بالأكل وتدفع العطش بالشرب، فكذلك أنت تدفع المرض بالتداوي، وليس في ذلك منافات للتوكل على الله سبحانه وتعالى ذلك قال الشعر إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع مكروه أتى ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ مثله فيما مضى قال أبو العتاهي. لما الطبيب الطبيب لا يستطيع أن يدفع المكروه من تلقاء نفسه لكن بإذن الله سبحانه وتعالى وإلا لما يموت الطبيب بنفس الداء الذي كان يبرئه ويشفيه عن الناس كلهم ولما لا يستطيع علاج نفسه من ذلك الداء الذي أصابه لأن الله سبحانه وتعالى قدر في تلك الحالات أن يشفى الإنسان من تلك الأدواء وقدر في هذه الحالة أن لا يشفى هذا كله من تقدير الله سبحانه وتعالى وأما قول المصنف والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر والتفويض أقدر لمن يقدر على أفضل لمن يقدر على الصبر أولا نقرر مسألة معينة وهي أن التداوي ليس بواجب نقرر أن التداوي ليس بواجب بمعنى إذا أصبت بمرض فلا يجب عليك شرعا أن تتداوى نقررها لأننا سنستعملها فيما بعد ولأن محقق كتاب الروضة الندية على جلالة قدره أشار في اعتراض له على الإمام الشوكاني في هذه النقطة بالذات أشار إلى وجوب التداوي متمسكا بالأمر الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأشرنا إليه آنفا فأما عدم الوجوب فلحديث المرأة السوداء التي جاءت عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت له إني أسرع وإني أتكشف فدع الله لي يعني أدع الله لي أن يذهب عني هذا المرض الذي من أجله أصرع فأتكشف وتبدو عورتي إلى غير ذلك فقال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن شئت صابرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك وإن شئت دعوت الله لك فقالت أصبر المقصود هنا والشاهد عندنا أن هذه المرأة لجأت إلى سبب من الأسباب التي يدفع بها المرض التي يدفع بها المرض وهي دعاء من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكون رسول الله عليه الصلاة والسلام خيرها بين الصبر ولها الجنة. وبين ان لا تصبر ويدعو الله يدعو الله سبحانه وتعالى أن يشفي هذا التخير يدل على أن دفع المرض ليس واجبا لانه لو كان واجبا لما كان لهذا التخير معنى لو كان واجباً لما كان لهذا التخير معنى بل قد ورد أيضا وهو حديث استدل به بعض العلماء ورد أيضا أن في الحديث الصحيح حديث عكاشة بن محصن أن سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب فلما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء السبعين ألفا الذين نالوا هذه الرتبة العالية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يتطيرون ولا يكتون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون وإن كان الاستدلال بخصوص هذا الحديث يحتاج إلى شيء من النظر لأن الكلام على معنى هذا الحديث معنى الاكتواء والاستقاء هنا كلام طويل الذيل فلا نخوض في تفاصيل هذه المسألة ولكن المقصود عندنا أن هذين الحديثين يدلان على أدم وجوب التداوي ويدل على هذا كما ذكر شيخ إسلام ابن تيمي رحمه الله تبارك وتعالى حال الأنبياء عليهم السلام الذين كانوا يصبرون على البلاء مع أن في استطاعتهم أن يدفعوه عن أنفسهم كما هي حال أيوب عليه السلام الذي صبر على الضر مع أن باستطاعته أن يدفعه عن نفسه وأن لا يصبر وأن يدعو الله سبحانه وتعالى فيكشف عنه ذلك الضر ونفس الشيء أيضا وهذا هو المرجح القوي الذي يجعلنا نقول بعدم الوجوب في هذه الحالة هو حال السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم حال السلف الذين كان من حالهم أن في أصحاب الرتب العالية منهم ويصبرون على المرض ولا يستدعون طبيبا فعن أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه مرض فقال له عواده ألا ندعو لك طبيبا ألا ندعو لك طبيبا فقال رضي الله تبارك وتعالى عنه إن الطبيب قد رآ فقالوا له فما قال لك الطبيب قال رضي الله تبارك وتعالى عنه قال لي إني فعال لما أريد مقصوده رضي الله عنه أن الطبيب هو الله سبحانه وتعالى أن الطبيب هو الله سبحانه وتعالى وأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يريد وعليه فهذا دليل من أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى أنه على مسألة التفويض لله سبحانه وتعالى وكذلك الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى الذي هو من سادات التابعين بل هو سيد التابعين بالكوفة رحمه الله تعالى ورضي عنه أيضا مرض فقيل له ألا ندعو طبيبا فقال لهم الطبيب أمرضني الطبيب أمرضني أي أن الذي كتب علي المرض هو الله سبحانه وتعالى هو نفسه الذي بيده أن يشفيني وهو الذي يستحق أن يسمى فعلا طبيبا بمعنى أن بيده الشفاء الحق هذه الأدلة مجتمع تدلنا على المقام الأول الذي نحن بصدد الكلام عنه ألا وهو عدم وجوب التداوي إذا فهمنا هذا المقام ننتقل إلى المقام الثاني وهو أيما أفضل التداوي أم الصبر أيما أفضل التداوي أم الصبر هنا خلاف ونزاع وقع بين العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى ف الصحيح أن كثير أن ال الذي تدل عليه الأدلة منها منه دليل المرأة السوداء والدليل السبعين ألفا الذين يدخلون جنة بغير حساب هذه الأدلة تدل على أن الأفضل هو ماذا هو التفويض والصبر هو التفويض وعدم التداوي والصبر لكن لابد من تقييد هنا وهو أن يقال هذا يكون أفضل بقيدي أن يكون الشخص قادرا على الصبر ذلك قال الشوكان رحمه الله تعالى والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر أما في الحالة أخرى وهي أن يكون الإنسان يعرف من نفسه أنه لن يصبر وأنه سيتضجر ويتبرم من ذلك المرض وأن ذلك الضيق الصدر الذي يحصل له بسبب المرض قد يكون داعيا له لأن يتسخط ولياذ بالله تعالى على قدر الله وقضائه إذا كان الأمر بهذه الحالة فالتداوي أفضل إذا كان الأمر بهذه الحالة فالتداوي أفضل وعليه فالتداوي فالتفويض لله سبحانه وتعالى أفضل لمن يقدر على الصبر فإن اعترض معترض وقال لكن ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد استعمل هذه الأسباب وتعاطاها من دعاء ورقية وغير ذلك تعاطى عليه الصلاة والسلام هذه الأسباب مع أنه عليه الصلاة والسلام قادر على الصبر لا نشك في ذلك قادر على الصبر ومع ذلك تعاطى هذه الأسباب فيقال ليس في هذا ما يعارض ما قررناه من قبل لما؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد يفعل خلاف الأولى تشريعا لأمته قد يفعل خلاف الأولى تشريعا لأمته وبيانا للجواز إنما يفعل هذا بيانا للجواز و تشريعا لهذه الأمة من بعده فهذا هي مسألة تعاطي الأسباب التي ينبغي أن, يعني أن ننظر إليها بصفة عامة تعاطي الأسباب لا ينبغي ترك الأسباب لكن في خصوص قضية التداوي التفويض أفضل لمن يقدر على الصبر لما ذكرناه من الأدلة خصوصا من حال السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ولكن الذي يتداوى وبصفة عام الذي يتعاطى الأسباب لا ينبغي أن يتكل على هذه الأسباب وهذا قد أسلفنا الكلام عليه لأن كما يقول البعض ترك الأسباب مطلقا محصية ترك الأسباب مطلقا معصية ولكن الاتكال على الأسباب قد يكون كفرا والأئذ بالله قد يكون شركا لأنك تشرك مع رسول مع الله سبحانه وتعالى فتقول بأن هناك نافعا وضارا ومانعا ومعطيا من دون الله سبحانه وتعالى فيكون هذا نوعا من أنواع الشرك وهنا يحضرني استنباط جميل من سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكره بعض الشيوخ وهو حالتان وقعت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قضية تعاطي الأسباب هذه. رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحالة الأولى حالة البدر لما رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاطى الأسباب كلها الأسباب الكونية كلها لأجل النصر. فجمع جيشا وجمع سلاحا وناسا مدربين وقام بنفسه بقيادة المعركة واختار موضعا يلائم جيشه ويمنع عن الجيش العدو الماء إلى غير ذلك الأسباب كلها تعاطها ثم وضع له عليه الصلاة والسلام عريش قام فيه لكي ومعه أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى فجاء في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الحالة التي تعاطى فيها الأسباب كلها قام يدعو ربه سبحانه وتعالى ويلح في الدعاء ويكثر من الدعاء إلى درجة أن سقط رداءه عنه عليه الصلاة والسلام وأبو بكر معه يقول له ما معنى أربع على نفسك يا رسول الله فإن الله سبحانه وتعالى لن يضيع أهاته العصابة إلى آخره من درجة أن أبا بكر رضي الله عنه يصب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له لا داعي لكثرة الإلحاح في الدعاء بالمقابل في حالة أخرى مع أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه كذلك في غار ثور لما كان مهاجرين إلى المدينة المنورة في غار ثور هما معا في الغار ويمر عليهم المشركون وجاء في السيرة أنه لو نظر المشرك إلى عقبه لا رآهما ولو رآهما لكان ما كان من أخذيهما ومن التعذيب وغير ذلك مما لا يخفى عليكم في هذه الظروف التي ليس فيها سبب أصلا ليس فيها من الأسباب الكونية شيء أبو بكر يجزع ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا نجد عنده ذلك الإلحاح في الدعاء الذي في غزوة بدر بل نجده عليه الصلاة والسلام يقول لأبي بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ما ظنك باثنين الله ثالثهما وفي القرآن الكريم لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله مع إلى موعود الله سبحانه وتعالى في الوقت الذي الأسباب الكونية غير متوفرة قال العلماء هذه الحالتان يستنبط منهما أن في الحالة الأولى لما كانت الأسباب كلها موجودة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفزع إلى السبب الشرعي لئلا يتوهم لألا يتوهم الناس أن تلك الأسباب الكونية هي التي ستسبب النصر لألا يتوهم الناس لوجود تلك الأسباب الكونية فإنه سيكون النصر بخلاف الحالة التي الأسباب الكونية فيها منعدمة فلا يتوهم شيء من هذا القبيل فعند ذلك التوجه الشرعي كامل لعدم الأسباب الكونية فهذه مسألة في قضية استنباط جميل من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته عرضا في هذه في هذا الموضع الذين تكلموا فيه عن مسألة تعاطي الأسباب ثم قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى ويحرم بالمحرمات أي يحرم التداوي بالمحرمات وفي ذلك مصوص متظافرة دلت على هذا المعنى من ذلك ما أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى عن أبي الدرداء مرفوعا يعني يفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداوو ولا تداوو بحرام أو ولا تتداوو بحرام وهذا اسناد حسن وفيه أنه عن التداوي بالحرام بالمحرمات. وورد أيضا عند الإمام مسلم أن النبي عن به رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدواء الخبيث. نهى عن الدواء الخبيث. جاء مدرجا في هذا الحديث من أدرجه بعض الرواة أن الدواء الخبيث المقصود به السم المقصود به السم. لكن المدرج ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس مرفوعا كما هو معلوم لديكم وعليه فلا حجة فيه والحجة إنما هي في كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام وعليه فإن الدواء الخبيث يشمل كل ما كان خبيثا فيشمل السم بطبيعة الحال، ولكن يشمل أيضا كل النجاسات وكل المحرمات فهذه كلها لا يجوز التداوي بها وبخصوص التداوي بالخمر يعني ورد التداوي النهي عن تداوي بالمحرمات كلها لكن خصوص الخمر ورد فيها أدلة خاصة بها فعن عند مسلم الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءه رجل وقال له إنما أفعى أن أعمله يعني أصنعها للدواء الخمر إنما أصنعها للدواء قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بدواء ولكنها داء إنها ليست بدواء ولكنها داء وعليه فالجمهور جمهور الأئمة خلافا لما ورد عن الشافعية جمهور الأئمة على عدم جواز التداوي بالمحرمات مطلقا مطلقا إلا أن الشافعية تتمسك بحديث آخر وهو حديث العرنيين والعرانيون تعرفون قصتهم هم هؤلاء الناس الذين من العرب الذين جاءوا إلى المدينة إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام فاجتووا المدينة اجتووا بمعنى لم يوائم جو المدينة أبدانهم أصيبوا بمرض لأجل هذا الجو الذي لم يألفوه ولم يعتادوه فاجتووا المدينة فأقوموا عرشدهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن يتداووا بما؟ بشرب أبوال الإبل بشرب أبوال الإبل في قصة طويلة لا نطيل بذكرها إنما الشاهد عندنا هو هذا وأنه أباح لهم أجاز لهم شرب أبوال الإبل فتمسك بذلك من قال ليس النهي عن تداوى المحرمات على إطلاقي، ولكن يقال الجواب عن هذا الاستدلال أن يقال أولا لا نسلم أو لا يسلم الكل أن نجاسة أبوال الإبل أو كون أبوال الإبل محرمة هذا هو المقام الأول هل نحن كلنا متفقون على أن أبوال الإبل نجسة أو محرمة إذا سلمنا بأن أبوال الإبل نجسة أو محرمة فالمقام الثاني هو أن يقال القاعدة الأصولية المعروفة أن العام يحمل على الخاص أن العام يحمل على الخاص عندنا نهي عام عن التداوي بالمحرمات من أين أتانا العموم أتانا من مثل قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تتداوى بحرام ولا تتداوى بحرام هذا بحرام حرام ماذا تكون؟ نكرة ونكرة في سياق ماذا؟ في سياق نفي لا تتداوى بحرام والنكرة في سياق النفي تعم كما هو معلوم فإذا هذا من سياق العموم وعليه عندنا نهي عام عن المحرمات كلها وعندنا إذن خاص في أبوالإبل فيقال كل المحرمات والنجاسات لا يجوز استعمالها والتداو بها باستثناء أبوالإبل هذه هذا قانون الأصول كما ذكر الإمام الشوكاني في نيل الأبطار القانون الأصولي هو هكذا أو القاعدة الأصولية التي ينبغي استعمالها أما من قاس التداوية بالخمر أو تداو المحرمات على قضية أكل الميت للمضطر فقياس مع الفارق قياس مع الفارق لماذا لأن أكل الميتة للمضطر يعلم يقينا مضطر رجل عنده وصل به الجوع وأخذه وأخذ الجوع مأخذا شديدا فهذا الرجل وهذا الشخص يجوز له عند ذلك خاف عن نفسه لها لكن يجوز له أن يأكل الميتة وهي حرام لكن هذا باليقين متيقن أنه إن أكل الميتة تدفع عن نفسه هذا الجوع بخلاف التداوي فإن التداوي عندما تتداوى بهذا المحرم لست متيقناً لست على يقين من الشفاء هذه الأولى وبخصوص في خصوص قضية الخمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرك بأنها ليست شفاء وليست دواء وعليه فليس ليس فقط يقال بأنك لست متيقناً من أنها شفاء بل تعارض عندك نص الوحي نص رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نص الطبيب الذي يقول لك إنها ستشفيك رسول الله يقول لك لا تشفيك والطبيب يقول تشفيك تعارض يعني ظاهر أنك عليك أن تأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذن أكل الميتة للمطار لا يوازن بشكل من الأشكال ماذا التداوي بالحرم؟ التداوي بالمحرم كيفما كان هذا التداوي؟ هنا نقل جميل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى يقول قد قيل من استشفى بالأدوية الخبيثة كان دليلاً على مرض في قلبه. فإنه ولو كان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم المؤمنين لما جعل الله شفائه في محرم عليه. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شفاء لم يجعل الله سبحانه وتعالى شفاءكم. شكونتما أمة محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة ومن ورائهم كل أمة محمد إلى يومنا هذا إلى القيامة. لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم إذا أنت وهجت شفاءك فيما حرم الله سبحانه وتعالى فكنش مرض في القلب يجعلك لست فعلا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم المستحقة لأن تكون بهذا الشكل هذا كلام جميل لشيخ الإسلام يقطع دابر الفتنة أصلا في هذه القضية ويقطع كثيرا من الكلام في هذه المسألة قال ويكره الاكتواء ما هو الاكتواء الاكتواء أو الكي هو أن يحمى حديد حديدة تحمى يعني في النار وتوضع على عضو معلول أي مريض لما؟ <تصفيق> لقطع الدم عنه مثلا يأخذ هذا الحديد فيحمى ويوضع على عضو هليل أو يوضع على عرق يسيل دمه لكي يقطع هذا الدم فهمت هذا هو الكي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمناسبة أحاديث الطب الموجودة في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا كثيرة جدا من أراد أن يستقصيها عليه بمثل كتاب زاد المعاد للإمام بن قيم رحمه الله تبارك وتعالى أو على الأقل الأحاديث التي أوردها صاحب كتاب منتقل الأخبار من كلام السيد الأخيار صلى الله عليه وسلم اللي هو شرحه الشوكان في نيل الأوطار على الأقل شيء 36 حديثا في باب الطب هي أحاديث ينبغى أن, أن يهتم بها الإنسان خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه التداوى بالعقاقير وبالكيمويات وبغير ذلك ونسي الناس التداوية النبوية الواردة عن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يقول من حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه عند الإمام البخاري الشفاء في ثلاثة الشفاء في ثلاثة في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار و وأنهى أمتي عن الكي وأنهى أمتي عن الكي وفي لفظ قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم وما أحب أن أكتوي وما أحب أن أكتوي يعني روايتان لهذا الحديث الذي عند الإمام البخاري فهذا نهي صريح عن الكي قال بعض العلماء قال بعض العلماء لأن هذا فيه تعذيب بالنار ولا يعذب بالنار إلا رب النار Mm. <laughs> قال بعض العلماء لأن هذا تعذيب بالنار ولا يعذب بالنار إلا رب النار سبحانه وتعالى فإذا الكي منهيع لكن ورد ما يدل على خلاف هذا ما يدل على أن هذا النهي ليس للتحريم وإنما للكراهة التنزيهية وهو من فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كوا سعد بن معاذ في أكحله لأكحل هو هذا العق الذي في اليد كواه في أكحاله مرتين وذلك في قصة سعد بن معاذ المشهور يوم الخندق لما أصيب في أكحاله وخشية أن يسيل من دمه الكثير فيحدث له نزيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كواه في أكحاله مرتين وورد أيضا أنه كوا أسعد بن ذرارة من الشوكة والشوكة هذا داء من الأمراض المعروفة من الشبق وهكذا ففعل النبينا عليه الصلاة والسلام لهذا الكي دليل على أن نهيه عليه الصلاة والسلام عن الكي إنما هو لكره التنزيهية لا لكره التحريم أي لا للتحريم. ثم قال المصنف ولا بأس بالحجامة لا بأس بالحجامة لحديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء وما أحب أن أكتوي وما أحب أن أكتوي هنا لما جئنا بهذه الرواية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها إن كان في شيء من أدويتكم خير ثاء في معنى أن هناك خير في هذه الأدوية التي منها شرطت محجم أما الرواية الرواية الأولى فليست ظاهرة في المراد إذا فيها رحمكم الله إذا فيها الشفاء في ثلاثة الشفاء في ثلاثة وفي السنن أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحتجم في الأخدعين والكاهل الأخدعان عقان في جانبي العنق والكاهل هو مقدم الظهر من مقدم الظهر يعني ما بين الكتفين مقدم الظهر مما يلي الكتفين يعني. هذه الأحاديث ثم هذا أمر معروف يعني ليس فيه كبير خلاف جواز الاحتجام ليس فيه خلاف بين الأئمة والأحاديث في ذلك متظافرة والكلام عليها يطول قال وبالرؤية بما يجوز من العين وغيرها يعني وبالرقية مع معنى الكلام ولا بأس بالرقية بما يجوز الرقية هي طب قرآني هذا هو الأصل في الرقية أنها طب قرآني ولا شك أننا خصوصا في هذا الزمان يعني غفلنا كثيرا عن هذا الطب القرآني وصرنا كثيرا ما نفزع كما ذكرت آنفا ما نفزع إلى العقاقير وإلى الأدوية الكيموية ولا نكاد نفكر ولو للحظة واحدة في الطب بالقرآن مع أن القرآن موجود بين يدينا وباستطاعتنا أن نتلوه وأن نرقي به وأن نرقي بالأدعية المأثوة ولكننا عنه غافلون ولكننا عنه غافلون على حد قول الشاعر ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصوله كالعيس في البيداء يقتلها الظمى والماء فوق ظهورها محموله ما أشبهنا؟ بهذه العيس التي تحمل الماء فوق ظهورها ولكنها تموت من العطش عندنا القرآن وعندنا الأدعية المأثورة ثم نفزع إلى غيرها من الأدوية التي أتتنا من الغض. وما أشبهنا أيضا بما ورد في الذين أنكر الله سبحانه وتعالى عليهم في سورة الجمعة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا كمثل الحمار يحمل أسفارا بثمثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين فالمقصود عندنا أننا ينبغي أن نهتم أكثر بمثل هذه الأدوية القرآنية خصوصا بالمأثور منها الرقية ورد ورد وردت أحاديث تنهى عنها من ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك إن الرقى والتمائمة والتى ولا تشرك وهذا حديث صحيح. التى ولا هي شيء يصنعه النساء ليتحببن به إلى أزواجهن. شيء ضرب من السحر. ضرب من السحر لابد من هذا التوضيح لأن أي شيء تتحبب به المرأة إلى زوجها قد يكون حلالا مثل الغنج والزينة وغير ذلك لكن ضرب من السحر تتحبب به المرأة إلى زوجها أو العكس أيضا هذا يسمى تولة نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بأنه شرك التمائم هي ما يعلق وكان عند المشركين اعتقاد بأنهم يعلقون خرزات وودعات ليدفعوا بها العين ويعتقدون فيها اعتقادات شركية يظنون بأن تلك الودع هي التي تدفع العين عن الإنسان التمائم التي بهذا المعنى شرك لكن خلاف وقع عند السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليم في تعليق كلام الله سبحانه وتعالى شيء من القرآن أو شيء من أسماء الله ومن صفاته فورد الترخيص في ذلك عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه وعن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه وورد النهي عنه وأنه من التمائم الشركية المنهية عنها ورد هذا النهي عن صحابيين آخرين هما ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عندنا إذن خلاف بين السلف وما استمر الخلاف إلى عصارنا هذا لكن يقال إن كان لابد من الترجيح في مثل هذا الخلاف فيقال بأن الأرجح ترك هذه القضية الأرجح ترك هذا التعليق وتعليق هذه التمائم وإن كان فيها شيئا من القرآن أو من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته أولا سد للذريعة أولا سد للذريعة لأنك قد إذا فتحت هذا الباب يأتي من يكتب غير أسماء الله وصفاته وغير كلام الله سبحانه ويعلق ويقول لك أنا أيضا أريد أن أعلق أو قد سد للذريعة من نوع آخر بحيث يعتقد أن تلك التميمة التي علقها هي السبب في شفائه أو في دفع العين عنه مع أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي وذلك قد لا يكون إلا سببا من أسباب سدًا للذريعة وتمسكًا بالعموم تمسكًا بعموم ما ورد عندنا من ماذا؟ من النهي عن التمائم إن الرقى والتمائم والتولة شرك من أين أتانا العموم؟ أتانا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم التمائم الألف واللام هنا للاستغراق والاستغراق هو العموم التمائم كلها كيفما كانت فكل ما صح أن يسمى تميمة فهو شرك وعليه تمسكا بهذا العموم وسد للذريعة يقال الأفضل أن حتى ما ورد فيه الخلاف عن السلف من تعليقي ما فيه كلام لله سبحانه وتعالى أو أسماء وصفات الله سبحانه وتعالى فأيضا لا يجوز تعليقها الرقى الرقى عندنا هذا النهي وعندنا الترخيص فيها الترخيص فيها جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء أنه رخص في الرقية من العين والحمة والنملة من العين ما لا نتكلم عنها والحمة هو السم سم ذوات السم سم العقرب وسم الحية وغدا ذلك هذه تسمى الحمة والنملة هذه قال قروح تخرج في الجن عادنا الله سبحانه وتعالى وإياكم من هذه الأمراض والأسقام كلها. وأيضا عند الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصحابته اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقا ما لم يكن فيه شرك فقيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قيد النهي عن الرقية بكونه ينهى عن الرقية التي فيها شرك أما التي ليس فيها شرك فلا بأس بها فلا بأس بها وأيضا أنا عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات نفث عليه بالمعوذات فلما مرض مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام جعلت أنفث عليه يعني هذه عائشة تتكلم جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه يعني بيده هو عليه الصلاة والسلام لأنها أعظم بركة من يدي لأنها أعظم بركة من يدي فيقال إذا الرقا التي ليس فيها شرك يعني ليس فيها مثلا مكتوبة بأسماء الطواغيت والكهان يعني هؤلاء الذين يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى هذا شرك أو إذا كانت ليس فيها شرك ومكتوبة باللسان العربي لأن إذا كانت مكتوبة بغير اللسان العربي لا يدرا ما فيها إذا كان لا يدرى ما فيها فقد يكون فيها شيء من الشرك أو من السحر وأنت لا تدري به فإذا كان كذلك إذا كانت فقط بالقرآن أو بالأذكار المأثورة فإنها مستحبة فإنها مستحبه وهي من باب التداوي الجائز من العين وغيرها الرقي من العين وغيرها حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في الصحيحين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقى من العين يأمرني أن أسترقى من العين يطلب الرقية من العين وكذلك من الحديث اسماء بنت عميس أنها قالت يا رسول الله إن آل جعفر تصيبهم العين إن آل جعفر تصيبهم العين أثنا استرقي لهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلو كان شيء سابق القدر لا سبقته العين فلو كان شيء سابق القدر لا سبقته في هذا الحديث رد على صنفين من الناس الصنف الاول هؤلاء العقلانيون الذين يزنون ال... الذين يزنون المسائل الشرعيه بميزان عقولهم واهوائهم فقالوا لا عين قلنا لما قالوا لأن هذا أمر لا يمكن أن يكون قلنا كل شيء لا يناقض الشرع ولا العقل هو من باب المجوزات فإذا جاء الشرع بكونه موجودا هو جائز عقلي ثم جاء الشرع فقالنا هذا موجود فعلا العين موجودة أصبح جائزا شرعا وإذا أصبح جائزا شرعا فليس لكم أيها المؤتزلات وأيها العقلانيون وأيها كل من دار في فلكهم ليس لكم بعد ذلك كلام إذا العين حق ثم في الحديث الثاني الذي ذكره حديث أسماء بنت يوميس أن فيه رد على بعض المتصوفة الذين قالوا العين حق ولكن دائما هذا الفكر الباطني هكذا يكون العين حق لكن مقصود العين قالوا العين هي القدر العين هي القدر قالوا لماذا لأن بمعنى العين التي تجري منها الأحكام كما أن الماء يجري من العين فكذلك الأحكام تجري من من القدر فسميت عينا الرد عليهم واضح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان شيء سابق للقدر لسبقته العين وهذا ظاهر في المغايرة بين العين والقدر وإلكننا نعتقد أن العين من جملة المقدور العين من جملة المقدور لكن ليست هي القدر العين من جملة المقدور بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أجر العادة بأنه إذا نظر الناظر العائن وقع مرض للذي لل أصيب أجر العادة بذلك أو جعل الله سبحانه وتعالى خاصية معينة في نظر العين تجعل أن نظره إلى الشخص المصاب يكون فيه ضرر له كل هذا من جملة تقدير الله سبحانه وتعالى وكتابته سبحانه وتعالى. فإذا العين حق ويجوز الرؤية كما ذكرنا منها كما ذكرنا في هذا الحديث وفي الحديث أيضا وهذا ينبغي أن يذكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا استغسلتم فاغسِلو وإذا استغسلتم الغسل جاء حديث في وصف كيفية هذا هذا الاستغسال هذا الغسل يعني أنا أقرأ لكم الحديث لأنه واضح ثم ننتقل إلى غيره عن سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج وسار معه نحو مكة حتى إذا كانوا بالجحفة اغتسل سهل هذا سهل بن حنيف اغتسل وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد فنظر إليه عامر بن ربيع فقال ما رأيت اليوم ولا كجلد مخبأة ما رأيت اليوم ولا كجلد مخبأة مخبأة يعني مرأة في خدرها ما رأيت مثل هذا الجلد حسنا ولا كجلد مخبأة فلبط سهل لبط أي صرع وسقط على الأرض سهل بن حنين فقيل لو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له فلان الذي وقع؟ فقال لهم أتتهمون فيه من أحد؟ فقول له عامر بن ربيع نظر إليه وقال ما قال؟ فغاضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغيض على عامر ودعاه اليه وقال له على ما يقتل أحدكم اخاه على يقتل أحدكم أخاه؟ هل إذا رأيت ما يعجبك بركته؟ تبارك قلت بارك الله مشاكله. ثم قال له اغتسل له. صفة الاختسال قال فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره فيه قولان داخلة إزاره إما المقصود به فرج وإما المقصود به ما, يلي الجسد ما, يلي الجسد ما يلي من الجسد من جهة اليمين ما يلي من الجسد من جهة اليمين يعني اغتسل هذه كل شيء في قدحين ثم صب ذلك الماء على رأسه من خلفه هكذا يصب ذلك الماء على الرجل المصاب قال فقام سهل فراح سهل مع الناس ليس به بأس وهذا حديث صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى عند الإمام الأحمن وغيره تعليقا على هذا الحديث نكتفي بما قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال ابن القيم هذه الكيفية التي ذكرناها هذه الكيفية لا ينتفع بها من أنكرها ولا من سخر منها ولا من شك فيها أو فعلها مجربا غير معتقد تعليق ما يعني نكتفي به عن أن نذكر غيره إن كان بقي شيء من الوقت نتكلم عن كتابين آخرين ليس فيهما كثير من المسائل فنذكرهما بشيء من التخفيف الكتاب الأول كتاب الوكالة كتاب الوكالة بالفتح الوكالة وقد تكسر أيضا فيقال الوكالة معناها التفويض والحفظ الوكالة هي التفويض والحفظ وفي الشرع معناها إقامة شخص غيره مقام نفسه مطلقا أو مقيدا تقيم شخصا آخر مقام نفسك في إبرام العقود وفي ذلك قال المصنف يجوز لجائز التصرف يعني احترازا عن المحجور عليه الذي لا يجوز له التصرف في ماله مثلا يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع يجوز أن يوكل غيره في أي شيء إلا إذا كان مانع يمنع من ذلك التوكيل لحالي ما ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوكيل في قضايا متعددة يعني لا يأتي عليها الحصر منها التوكيل في قضاء الدين التوكيل في استيفاء الحد التوكيل في أخدي الزكوات في جمع الزكوات إلى غير ذلك من القضايا يعني لا نطيل بها خصوصا أن القضية قضية إجمع ليس فيها مخالف وابن المنذر رحمه الله تعالى لقد الإجمع على هذه المسألة فقال إجمع جواز الوكالة بل استنبطت الوكالة من القرآن استنبطها بعض العلماء من قول الله سبحانه وتعالى. بعثوا أحدكم بورقكم هذه، بعث أحدكم بورقكم هذه. قال هذا يدل على مسألة الوكالة. قال وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكله كانت الزيادة للموكل. إذا باع الـ الـ الـ الوكيل يعني موكله إليه بزيادة على ما رسمه له الموكل ها؟ كانت الزيادة لمن؟ كانت الزيادة للموكل عندنا في ذلك حديث صريح في هذه القضية وهو حديث عروة البارقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به له شاتا أعطاه دينارا لاشتري بها شاتا واحدة. فذهب عروة فاشترى له بها شاتين ثم باع إحداهما بدينار ورجع بما؟ رجع بدينار وشاتا ذاب بشاة واحدة ورجع بدينار وشاة فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيئه فكان فقيل عنه كان إذا تاجر في التراب ربح فيه ببركة ماذا؟ ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا في هذه الحالة إلا تصرف تصرفه وجاء بأنفع بما هو أنفع لي بزيادة معينة بالمقارنة مع ما رسمه لها راه الموكل فإن الموكل يأخذته كذية قال وإذا خالفه إلى ما هو أنفع أو إلى غيره ورضي به صح إذا خالفه إلى ما هو أنفع له أو غيره ورضي به يعني رضي به الموكل صح ذلك لأن الرضا مسوخ مثلا شخص وكل شخصا آخر أن يشتري له سيارة بالأوصاف الفلانية فذهب ذلك الوكيل بذلك المال فاشترى به سيارة أفضل من تلك السيارة بمواصفات أفضل. فرجع إلى الموكل فقال لو اشتريت كذا وكذا. إذا رضي الموكل صح هذا البيع خلافا لمن أنكر ذلك صح هذا البيت لأن الرضا في هذه الحالة مجوز ومسوغ لما لمثل هذا التوكيل ولما وقع من هذا الوكيل. كتاب الضمانة أيضا ليس فيه كبير شيء خصوصا هذه أمور ليس فيها كبير كثير خلاف. قال مصنف يجب على من ضمنه على حي أو ميت تسليم مال أن يغرمه عند الطلب شخص مدين بمال معين يعني خص الدين معين فجاء رجل الأخر فضمين قال أنا هذا الرجل على ضمانتي إلا قال سواء الشخص طلب منه أو سواء هو تطوع من تلقاء نفسه فضمين في الحالتين معنا وسواء كان هذا الشخص حي أو ميت ضمنه ميتا بعد وفاته ضمن في الحالتين عليه أن يغرمه عند الطلب إذا طلب ذلك المال ذلك اللي يضمن لكن الضامن عليه أن يؤدي ذلك كلمان لضمن لك أستاذي واضح جداً لحديث أبي أمامة في السنن وهو حديث صحيح الزعيم غارم هكذا الحديث الحديث الزعيم غارم الزعيم يعني الكفيل الضامن غارم يعني هو اللي تغرم هو اللي تضمن هو اللي يدي المال الذي تكفل بشيء هو الذي يضمن ذلك المال ويؤديه الزعيم غارم وبالنسبة للميت ورد أن جاء رجل مدين يعني ميت لكي يصلى عليه جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل فقيل له إن عليه دينا فتأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم صلوا عليه يعني حظا للناس على أن يؤدوا ديونهم قبل الموت وترغيبا لهم في ذلك وترهيبا من أن يشملهم مثل هذا الشيء القبيح الذي أن يتأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على ذلك الشخص مع ما في صلاته عليه من البركة والخير العميم له ففي هذه الحالة تقدم أبو قتادة فقال أنا أضمنه يعني أنا أؤدي المال عنه فعند ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم فصل على ذلك الرجل فهذه ضمانة لرجل ميت قال ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورا من جهته ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورا من جهته هنا خلاف عند الأئمة هنا خلاف عند الأئمة يعني رجل مثلا زيد وعمر عمر عليه دين سوف ينبغي أن يؤديه إلى أصحاب الدين وزيد ضامنه جاء أصحاب الدين عمر ليس لديه مال تقدم زيد بمأنه هو الضامن فأدى المال في هذه الحالة إذا عمر توفر لديه المال بعد ذلك هل يرجعه إلى الضامن أم لا يرجعه هل يرجعه إلى الضامن الذي هو زيد أم لا يرجع صافي مشال زيد المال الذي أدى خلاف من حزم والظاهري قالوا لا يرجع قيل لما؟ قالوا لأنه لضمن صافر أصبح هو يعني يجب عليه أن يؤدي ذلك المال فلما أدى صافر المال أدي لأصحاب الدين فلا يرجع به قالوا ولا دليل إلى آخر قال الإمام مالك رحمه الله تعالى يرجع مطلقا في جميع الأحوال تخص هذا عمر يؤدي المال الذي أده زيت عليه أن يؤديه إلى زيت وأبو حنيفة والشافعي فصل في هذه القضية وهو التفصيل الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى واختاره وإن شاء الله تعالى الراجح وهو أن التفرق بين حالتين بين الحالة الأولى أن يكون عمر قد أمر زيدا بالضمانة هو قال لي شوف ضمني يا زيد والحالة الثانية أن يكون زيد تطوع من تلقاء نفسه فضمن قالوا يرجع إذا كان مأمورا من جهتي إذا كان عمر فعلا هو اللي قال زيد اضمن ففي هذه الحالة يرجع عليه لماذا لأنه قال لي ضمني بحلق ليه سلم المال لأصحاب الدية ومن بعد ديك من بعد ديك شيء أنا لك فلوس ذلك، بخلاف زيد تطوع من تلقاء نفسه يعني ما قل حد تطوع من تلقاء نفسه فإذا أدى ذلك المال فلا يبقى على عمر ليس له من الأمر شيء لم لم يطالب أحد بأن يؤدي المال عنه فزيد أدى المال عنه لا يرجع عليه بمال يعني من ناحي ال ال ناحية, ناحية القواعد الفقهية هذا أرجح وأقيس وفي المسألة خلاف كما ذكرت لكم قال ومن ضمن بإحضار شخص وجب عليه إحضاره وإلا غارم ما, ما عليه هذا تسمى ضمان الوجه ضمان الوجه يعني شخص تضمن بأنه جيبه مثلا عليه دين تضمن أنك تجيبه إلى أصحاب الدين لكي يستوفوا الدين منه تضمن هذا ضمان الوجه أنكره ابن حازم وظاهريته وغداه ذلك وأثبته جمهور الأئمة في هذه الحالة شنو قال لكم من ضمن شخص هذه الضمانة فوجب عليه إحضاره تخصيجبه. إذا لم يتمكن لسبب من أسباب أن يحضر ذلك الشخص فإلا غار ما عليه وجب عليه أن يغرم ذلك المال الذي في ذمة ذلك الرجل وهذا القول هو قول الإمام مالك والإمام أحمد وهو أحد قولي الشافعي ودليله عموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارب اللي ضمن شي حاجة بما فيها ضمان الوجه فإنه عليه أن يغرم ذلك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد <تصفيق> نعم عندما يفصل بها ما بنيه الألم يريد أن يكفي من كمان أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا هذه ليست مقصود يعني لا اذا ما تخفيف تخفف الالم المخدرات يعني يعني ألم تقصد المخدرات محرمه يعني هذا <تصفيق> <تصفيق> يستعملونها لأجل تخفيف الالم مثلا الذي ذكره الشيخ الإسلام التيمي قال التداوي تجري عليه أحكام الخمسة لأنه في بعض الحالات قد يجب في بعض الحالات قد يجب قال ما هي متى يجب قال إذا تويق إذا حصل اليقين بأنه إذا فعل ذلك إذا تداوى بذلك الدواء فإنه يحصل به الشفاء فإنه يحصل به الشفاء في هذه الحالة يجب عليه أن يتداوي لأنه يصبح مثل ماذا يصبح فعلاً مثل أكل الميتة بالنسبة للمطر لأن قلنا القياس مع الفارق في قضية أكل الميتة لأن لست مت... لأنك لست متيقناً من حصول الشفاء بالتداوي إذا حصل اليقين بذلك جاز وجب عليك أن تتداوي لكي تدفع عن ذلك عن نفسك ذلك المرض والله العظيم المحرمات بالنسبه للخمر بخصوصها هذه لا يتداوى بها. أيوة. بالنسبة للخمر لا يتداوى بها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك لي ليس دواء. بالنسبة لباقي المحرمات ورد عند النهي عن التداوي بالمحرمات. فإذا ثبت كما قلت لك إذا ثبت يقينا بأن التداوي بتلك بذلك المحرم يحصل به الشفاء إذا ثبت ذلك يقينا جاز التداوي به. جاز التداوي به، لأنه يصبح مثل أكل الميتة المطرب، بل قد يجب في بعض الحالات إذا تبت يقينا أنه تداويه. <تصفيق> أما أن قضية تخفيف الألم هذه، قضية تخفيف الألم هذه، الله أعلم يعني هل هي هل يمكن أن تسمى علاجا أم لا؟ الله أعلم إن هي علاج. لكن إذا كان هذه تدخلها مسألة أخرى وهي أنه إذا كان الشخص لا يقدر على الصبر بحيث إذا كان ذلك الألم قد يؤدي به كما ذكرنا إلى تسخط وكذا أيها لي أن يتداوى لكن أن يتداوى بحرام الله أعلم تخييف الألم استعدرها لو ما إلا شابنا أما إن, أردت أما إن أردت حال السلف فقطعا ليس هذا حالهم فقطعا تعرف أن السلف كانوا لا يفكرون لطرفة عين في تخدير عقولهم ولو لمع شدة الألم لكن هذا حال المتقين الأبرار كما هي قصة أروا بن الزبير المعروفة لما طلبوا منه أن يسقوه دواء يذهب عقله عند عندما أرادوا أن يقطع رجله فرفض هذه لا شك أن هذه الحالة الأفضل لمن عارفه من نفسه الصبر أما بالنسبة لحال ضعف الايمان مشكله في ده اخر الضامن يجب عليه أن يؤدي الضامن يجب ان هذا هو المعنى نودمون بمعنى أيش بعد يعني يا غريب؟ ناس يأخذون شيء واحد الدين، هذا شيء يأخذنا، يطي عند عمر هو صاحب الدين. عليه الدين زيد ضمينه. ضمينه. يعني. اه <تصفيق> أنه هو في بالي من زيد اي زعما يا زعما انا شاين الدين الى طلبو خص يعطيه المال ايوا